وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قمت إلى الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال فينادي ربنا على نوح يا نوح هل بلغت الرسالة فيقول نعم يا رب فينادي على قوم نوح هل بلغكم نوح الرسالة فيقولون لا ما بلغنا شيئا فيقول الله يا نوح من يشهد معك بأنك قد بلغ قال يا ربي يشهد معي محمد وأمته فينادي ربنا تبارك وتعالى على موسى يقول يا موسى هل بلغت الرسالة يقول نعم يا رب فينادي على قوم موسى فيقولون لا ما بلغنا أحد شيئا فيقول الله يا موسى إن كومك قد أنكروا ذلك فمن يشهد معك قال يا رب يشهد معي محمد وأمته فيقول الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال <تصفيق> الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من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 ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فيقول يا عيسى هل بلغت الرسالة فيقول نعم يا رب فينادي على قوم عيسى هل بلغكم عيسى الرسالة فيقولون لا يا رب فيقول الله يا عيسى من يشهد معك بأنك بلغت قال يا رب معي محمد وأمته فيسأل الله كل الأنبياء ليسبتهم على ما هم عليه وكلهم يقولون يشهد معي محمد وأمته وذلك مصداقا لقول الله